الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا صفوفكم وتراصوا ا ل ل ه أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن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 واتى كم فوق صوتي ن ب ولا تجي هرو ولا تجي هرو لا هو ب ا ل قولي كجاهل ب ا ض د كم ل ب ا ض د ن ان ت ح أ ر ما لو كم واتى شرو الذين يغضون عند رسول الله اولئك ل ذ ي ي ن غ ض الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 「あなたの手を借りてくれた人間」 「あなたのー前は誰だ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 موسوعه النابلسي أ ن ع م ر ا للعلوم م غ ض و ي الاسلاميه فاسق ب ب ن ل ف ت ب ي ن و ا فتبينوا أن ت ص ي ب و ر م ا ب ج ه ا ل ة ف ت ص ب ح و ا ع ل ى ما فعلتم ن ا د م ي ن و ع ل م و ا أن كفيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم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 「あなたはあなたの手を借りてくれた人」 tour